يرسل السماء, يرسل السماء يرسل السماء عليكم يرسل السماء عليكم مدراراً مدراراً بأموال وبنينا. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ويجعل لكم أنهارا. ويجعل لكم ما لكم. ما لكم. ما لكم لا ترجونا. لِلَّهِ وَقَرًا بِاللَّهِ وَقَرًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَطْوَارًا أَطْوَارًا أَطْوَارًا لَمْ تَرَوْا ألم ترو كيف خلق الله؟ خلق الله؟ خلق الله سبع سمواتٍ. خلق الله سبع وجعل القمر. Fi hna nöran, Fi hna nöran. Vaja al ثمّ يعيدكم فيها، ثمّ يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجًا، ويخرجكم إخراجاً إخراجاً إخراجاً والله جعل لكم الأرض. بِسَاءَةٍ بِسَاءَةٍ لِتَسْلُكُ مِنْهَا لِتَسْلُكُ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجٍ سُبُلًا قَالَ نُوحٌ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَاصُونِ رَبِّ إِنَّهُمْ من لم يازده وتابعه من لم يازده وتابعه ماله, ماله وولده إلا خسراً وَمَاكَرُوا مَكَرًا وَمَاكَرُوا مَكَرًا سنتكم معيد مرة أخرى يرسل السماء عليكم إدرارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمدذكم بأموال وبنينا ويمدذكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم, ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقرا ما لكم لا ترجون لله وقرا ما لكم لا ترجون لله وقرا وَأَخَذَ خَلَاقَكُمُ أَطْوَارًا وَأَخَذَ خَلَاقَكُمُ لم أَطْوَارًا أَطْوَارًا أَطْوَارًا أَطْوَارًا لم تروا أَطْوَارًا لم تروا أَطْوَارًا لم تروا أَطْوَارًا أَطْوَارًا أَطْوَارًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ, سراجاً الشمس سراجاً وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ما يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجًا. ما يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجًا. والله جعل لكم الأرض بساتن. والله جعل لكم لتسلكوا منها سبولاً في قال نوح ربي إنهم عاصوني قال نوح ربي إنهم عاصوني عاصوني عاصوني من لم يزده ماله وولده إلا خسارة وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُوا مَكْرًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَى وَيُمْدِدْكُمْ اعد السطر الذي قبله وقد خلقكم وقد خلقكم اطوارا هنا خطا هنا لا توجد همزه الم لا نحن نقرا بقراءه ورش وقد وقد وقد خلقكم sen